ويرد المغضوب عليهم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 أولى طمسنا على أعينهم فاستبق الصراط فأنا يبصرون ولو نشأوا لما سخناهم على مكانة فبستطاع مضيهم ولا يرجعون ومن عمره نكثه في الخلق أ يعقلون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 إذا أراد شيئاً أيقُل له كُونَ فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ